ولمَّ جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قريل يستفسحون على الذين كفروا وكانوا من قريل يستفسحون على الذين كفروا فلما جاءهم مَا عرفوا كفرو به، فلعن الله على الكافرين بئس ما اشتروه به، أنفسهم أي أن يفرو بما أنزل الله بغير أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده.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 أرون بما وراءه وهو الحص مصدقا لما معه قل فلما تقتلون أمبيان الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم بالبينات ثم اتخذتم الاغلال بعده وانتم ظالمون واذا اخذنا ميتاكم ورفعنا فوقكم الصور خذوا ما اتيناكم بقوه واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين